وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم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 وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم, فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 وهو السميع العليم قل أَغْيرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وليا فاطر السماوات وَالأرضِ فاطر السماواتِ وَالأرضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رحمه وَذَلِكَ الْفَوْزُ المبين وَإِنْ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ قل الله شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ ثم الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تكن فتنتهم إلا أن قالوا فِتْنَتُهُمْ ربنا ما كنا مشركين رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 وَإِن يروا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ ينهون عنه عَنْهُ يهلكون عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 من يَشَأْ الله يضلله ومن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومنذرين فمن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّوهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قل لا أَقُولُ لكم عندي خزائن الله ولا أَعْلَمُ الغيب ولا أَقُولُ لكم إِنِّي ملك إِنْ أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الْأَعْمَى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم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 قل انني neheetu an a'budal ladhina tad'un min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 انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب بي قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم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 وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين اغسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا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 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وهو الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فيكون قوله قَوْلُهُ وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لئن لم يهدني ربي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين فلما رَأَى الشمس بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر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 أرجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تتذكرون وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ أنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.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 ومن de داود وسليمان en ويوسف وموسى وهارون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 وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ الي وَلَمْ يوحى اليه شَيْءٌ او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله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 we zijn er we zijn er niet in geslaagd om te zeggen, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فالق الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا والشمس والقمر حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من, أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم نرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته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 وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون يُضِلُّونَ بغير بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ هو هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَائِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ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 او من كان ميتا وَجَعَلْنَا وجعلنا له نورا يمشي به النَّاسِ الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال الْإِنْسِ من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا, وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله.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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الأبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذَكَرَين ذكرين أَمِ الأُنثَيَين أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ عليه أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنثيين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 قل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا دما يَكُونَ مَيْتَةً لحم دَمًا مَسْفُوحًا رجس لَحْمَ فسقا فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فِسْقًا أهل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 قُلْ فلله اللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَأَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَائِكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هَذَا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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم